مُهْتَدِينَ مُقْنِعِينَ رُؤُسُهُمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ هَوَىٰ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيا قُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَىٰ إِلَٰهِ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعُ رُسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ من وقبل ما لكم من ذوان وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا ذيهم وتبين لكم كيف فعلنا ذيهم وضربنا لكم الأمثال وضربنا لكم الأمثال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 تَغْشَاوُ وُجُوهَهُمْ نَامُوا لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَيُنْذَرُ بِهِ وَلِيَعْلَمُوا إنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب